وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْنَافًا بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا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 بَالْققالالوا إِا وَجدَدنَ أَبَ أَناَا عَلَى أَُّةٍ وَإِن عَلَ آثَارِهِم محُحْتَدُون وَكَذَلِكَ مَا أَرغْسَلناَا مِن قَبَلِكَ فِي قَرِْييَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِللاا قَالَ مُْرَفُوهَا إِللاا قَالَ مُتْرَفُهَا إا وَجَدَنَا أَبَ أَناَا عَلَى أَُّة وَإَِّا عَلَ آثَارِهِم وَإِنَّا عَلَ آثَارِهِم مُقتَدُون قَالَ أَولَ جِتُكُمْ بِأَحْدَ مِنا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ أَبَاءكُم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 ُون إِلَّا الذي فَطَرنِي فَإِهُ سَهدين وَجَعللَهَا كلَلمَةَ باقَةَ فيِي عقبِهِ عَهُم يرجعون ببلَمَتعتُهَا أُولاءِ وَأَبَأَهُ حتىَ جَأَهُ الحَقُّ وَرسُول مُبِين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 ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لجن من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون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 ذَٰلِكَ سَلْقَرِين وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهَبًا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ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 وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلُ مَنْ أَقْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً نُّعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فرعون فِي الظَّعْنِ فِي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 وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ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 الأخِلَّا يَوْومَئِذٍ بَعْضُهُم لِبععْضٍ عَدون إِللاا المُتَّقين يا عبَادِ لا خَوْفٌ عَلَكُم اليَمَ وَلا أَن تُمْ تحْزَنون الذيذنَ آمَنُوا بِآياتنَا وَكانوا مسلمين ودخول الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ ذل اعين وانتم فيها خالدون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 فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الأرض إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُفْكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فfa ya